112. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد 118. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحابهم نارهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس علىهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى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 وَمَن هُوَ مُسْتَخْفِيًا بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعْقِبَةٌ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا معد له وما لهم من دونه من الذي يريك البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال 115. ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 وهو الواحد القذار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كَذَلِكَ كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب وَأَمَّا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 129. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنا 120. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب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 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أَمَرَ الله به أي يصل 117. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب 118. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم الدار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 يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متب ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتاء بل لله الأم جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى نَاسَ جَمِيعاً وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَة 126. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 127. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب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 وَمَن يُذْلِل اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ لَهُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِنَ اللَّه مِوَاقِفَ من مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعْدَى الْمُتَقَوَّى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 خير بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به إليه ادعو واليه ما عب وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي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 وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك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 وَمَا قَادِرٌ كَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُونَ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّار وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُمْ سَلَامًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Ab.